Du tekster af Jesper راحيل الصديق عن الدار في صحباتي خير الابرار راحيل الصديق عن الدار في صحباتي خير الابرار سمت الله تبارك ما الا الدنيا بلا الله تبارك ما الا الدنيا مختارة ونقاتل عنه الكفار بالروح سنحمل المختار ونقاتل عنه لله ف يحمي وعلي أس يبدي، وذِر الق الأسررا ب تُ الصادك في والذير الك الأجرور ب don't worry.